بسم الله الرحمن الرحيم أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتين وَلَا يحب على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم من صلاتهم ساهون الذين